الله اكبر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جنه لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 آمين يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لَ يطيَكُمْ فيِي كَثٍ مِنَأَمْرِلَعَتُم وَدكٍِ النََّّهَا حَببَ إلَكُمُْ الْ العمَانَ وَزَيَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزََنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَكَرُه إلَكُمُكُفرَ وَالْفُسُوقَا أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين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 إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوان فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منه عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِنْهُمْ عَسَى عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ ولا شاكم <يصفح> ولا تنابزوا بالالقاب باس اسم فسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاؤدائه ظالمون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ان اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله Inna Allaha tawwabur rahim Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha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 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِعْ اللَّهَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ Allah